「あなたはあなたの手を借りてくれた人間の手を借りてくれた人間のスウルアてくれた人間の手を借り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 私たちはこの ن を変えたのは私たちの ا い出を変えた。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 الله أكبر س م ع النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ح م د الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ن ي ن آ م ي ن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم